أ و ل أ س ئ ل ة هذا اللقاء مستمعي الكرام بعث بها المستمع أ ميم جيم من القصيم يقول ما هي وسائل الثبات على هذا الدين خصوصا في هذا الزمن؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه هذا الزمن الحمد العالمين وبارك نبينا أما بعد فإن وسائل الثبات على هذا الدين كثيرة جدا صلى وسلم على على على محمد أجمعين فإن بعد رب كثيرة منها ا ل إ خ ل ا ص لله جل وعلا والصدق معه ولزوم ا ل ص ح ب ة ا ل ص ا ل ح ة كما جاء في قوله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وعدم من يدعون والعشي والبعد عن أهل الغفلة والبعد عن الذين بالغادات الغفلة الغفلة الإكثار من الخلطة أهل أهل ا ل ح ا ج ة و ا ل إ ل ح ا ح على الله جل وعلا بالدعاء بالثبات كما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعدم التعرض لمواطن ن الفتن جدا هذا ا ا ل في وهي كثيرة ز م من مقروءه و م ر ئ ي ة و م س م و ع ة وفي كل مكان لا يخلو منها محفل من م ا ل حتى ا ف ل ح الناس في قعر بيوتهم ما سلموا من ما ومع من ومن الفتن فعلى الإنسان أن يحرص على قطع ما يشغله عن عن هذه يشغله ربه ويلهيه عبادته الله كتابه ذلك ذكر تلاوة فعلى على وجل قطع عز يحرص يكثر على الوجه ا ل م أ م و ر به ف إ ن هذا من مما يعين على الثبات ويكثر أ ي ض ا من نوافل العبادات ولا يزال عبدي كما ل ح د يتقرب ث القدسي ي إ ل ي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبابته كنت التي التي به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها سمعه ويده ورجله فإذا الذي الذي يسمع يمشي ل ج ئ ن س أ ل ن ي لا اعطينه ولئن استعاذني لا أ ع ي ذ ن ه ويكثر أ ي ض ا من ذكر الموت ويقلل بل يقتصر على قدر القدر ذكرنا الكافي من فضول الكلام وفضول الخلطة وفضول الطعام وفضول النوم ما الناس فضول وفضول وفضول وفضول ويحلص على ما ذكرنا من من ا ل د ع ا ء بالثبات والاكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوث كتابه والبعد عن أ ه ل ا ل غ ف ل ة و ك ث ر ة القيل والقال فيما لا ينفع ويلزم ا ل ص ح ب ة الصالحه ة ويكون ل نصيب من الصلاة لسيما في الخلوات ومع ذلك أيضا لو أطال المكث في التعبد قبل وبعدها ومع المكث المسجد الخلوات أطال ذلك لو فقد جاء ما يدل على فضل ذلك وال وال وال وهو في ص ل ا ة ما دام ا ينتظر ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا مكث في مصلاه لا تزال ا ل م ل ا ئ ك ة تدعو له وتصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث على كل حال هذه بعض الوسائل فعل الإنسان أن يحرص على ارحمه هذه ما ما يحرص يحدث ينفعه بعض أن وعلى تحقيق الهدف الذي من أ ج ل ه خلق وهو تحقيق ا ل ع ب و د ي ة لله جل وعلا ومن أ ه م ما يهتم به من ا ل أ ذ ك ا ر أ ذ ك ا ر الصباح والمساء و أ ذ ك ا ر النوم والدخول والخروج في مواطنها ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل وهذا الذكر ل ا يتركه أ و لا يغفل عنه إ ل ا محروم ل أ ن ه لا يكلف شيئا لا يكلف شيئا و أ ج ر ه عظيم سبق المفردون في لمنهم يا كثيرا يكلف شيئا كغيره يكون أشياء يحتاج شيء يزال لمنهم رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات الذكر لا العبادات لها إلى لكن لا إلى لا لسانك الله وغراس الجنة من مقدمات هذا تحتاج رطبا وغراس التسبيح بذكر وقد قد و الجنه ت والتهليل والتكبير ح م ي د ا الحديث ء في أ إ ب ر ا ي م الخليل قيعان الصلاة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله اكبر يعني إذا قلت سبحان الله في ثانية غرست لك شجرة في الجنة. والإنسان يغرس في هذه الدنيا ويتعب على غرسه ويلاحظها ويتابع سقيها ويمكث الوقت الطويل واحتمال تنتج واحتمال ما تنتج وسبحان الله ضمنت غرس في الجنة. والحمد الجنة غرس أكبر في ولا إله إلا الله والله لله إله ومن قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك ه وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أ ع ت ق أربعة من م ولدي إ س اربعه ع ي في يوم ل قال الله ومن بحمده مئة م سبحان ة حطت خطاياه كانت عنه إن مثل ز د البحر ي ن ي في دقائق أمور ميسرة دقائق ا أمور و ل ل ا ل ح من د وأبواب م أبواب الخير عظيمة ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس وينشغلون بالقيل والقال بالكلام الذي قد يضرهم ولا ينفعهم أحسن أيضا أبي أن محمد صحيح حديث سؤال ونفع من من شيطان؟ جاء في عبد الله بن الله بما هذا الجمل جاء الله الإشارة إلى العلة إليكم قلتم يقول هل خلق مغفل إلى في عبد عن النهي عن ا ل ص ل ا ة في مبارك ا ل إ ب ل وجاء فيه ف إ ن ه ا خلقت من الشياطين وقال ابن عبد البر في التمهيد إ ن ه ثابت وجاء أ ي ض ا في حديث خرجه ا ل إ م ا م الشافعي والامام إ م أحمد في ل س الاستيعاب الاستذكار ن ابن وابن حجر في التلخيص إنها جن خلقت من جن د عبدالبر وذكره حجر التلخيص خلقت في في في ج ن خلقت من جن وقال عنه ا بن عبد البر في الاستذكار انه محفوظ ولكن في المصادر عند الشافعي وغيره في الشافعي مضعف ابراهيم بن ابي يحيى شيخ اليكم يقول هي اسناده الامام الشافعي رحمه الله وهو مضعف عند اهل العلم احسن الله إليكم. هذا سائل يقول بل هي سائلة بن عند رحمه وهو جمهور الله هذا بل تقول ف ض ي ل ة الشيخ ما حكم قول اقسم عليك يا الله ب أ ن تيسر لي هذا الامر وذلك ل ق و ة الرجاء وحسن الظن بالله ب أ ن يستجيب هذا الله الله أبره الله الله أبره هذا الله الدعاء جاء في الحديث عباد لا عبادي عباد لا النوع عباد لو على لو على لكن في إن إن من من من من من من أقسم أقسم أو ممن عرف بالصلاح واشترى به ولزم التقوى وترك المخالفات ولم يفرط بشيء من الواجبات ولا, ولا يشترى في ذلك لكن الله أن أو يكون معصوما المرتبة وعلا فإذا وصل إلى هذه المرتبة ووقع في ضائقة ديدنه تقوى ووقع جل احتاج إلى مثل هذا لا مانع من أن يقول ذلك ويكون من النوع الذي ن و ع ا ل لو أ ق س م على الله لابره إ ذ ا سلم من ش ا ئ ب ة ت ز ك ي ة النفس ل أ ن ه قد يشمم مثل هذا الكلام أ ن ه يزكي نفسه و أ ن ه وصل إ ل ى هذه ه به وقال ذلك مع حسن ظنه بالله جل وعلا وقوة رجائه المرحلة إذا ضائق وأراد وضاقت السبل وقال وعلا لكن ذلك جل ل مع حسن وقوة وقع في كما في السؤال فان إ ن من ع ب د ي م أو من عباد الله من لا أ ق س م على الله لابره لا أ لكن الذي يظهر والله أ ع ل م أ ن ه لا يسلم من ش ا ئ ب ة التزكيه ة فلا الإنسان ل يحرص ي ع ا إلا إذا اضطر إليها أحسن الله、عليكم. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ تقدم لابنتي أكثر من خاطب ابنتي إليكم يقول فضيلة ولم غضب أكثر يحدث نصيب أحسن فحلفت ابنتي في ساعة من تقدم في أ ن ه ا ما تخرج لخاطب و أ ن حلفها هذا لا يكفر ك ف ا ر ة من الكفارات فما الواجب على ابنتي في هذه الحاله ة ثبت في الصحيحين ي و غ ر م والسلام يمين منها يميني من ا النبي الصلاة قال والله إني لا أحلو على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير وإذا أن أحلف فأرى إني عن عليه على خطبت وآتيت خير هو كفرت كفر وطلب رؤيتها ف ا ل ر ؤ ي ة ش ر ع ي ة تخرج له وتكفر عن يمينها ل أ ن هذا خير لها ان شاء الله خيرا وخالي خلاف بيني وبين جدتي وخالي خلاف فقاطعتهم وقاطعوني فقاطعتهم وبعد حصل فهل علي إثم بسبب قطعي لهم رغم أ ن ه م أ م ر و ن ي بمقاطعتهم والبعد عنهم م جزاكم الله خيرا. قطيعة الرحم من عظائم الأمور ومن فأفتوني خلاف فإذا فعليك الأصل أنه لا يحصل من الأساس أن جدتك ت الذنوب وإذا وبين وبين وغلبك هواك وشيطانك بينك من ن خيرا قطيعة يحصل الله كبائر خالك لا حصل حصل د عليك ى ما بدر منك بدر و ع ل أ ن تعزم على الا تعود وعليك أ ن تقلع فورا وتسعى في إ ر ض ا ء جدتك وخالك وتصلهما ب أ ن و ا ع الصله حتى يتم الرضا عنك حتى يتم ا ل ر ض ا عنك وإلا ف ا ل إ ث م عظيم ل أ ن العقوق من كبائر الذنوب وعليك أن تبادرهم ولو رفضوا استقبالك ولو قطعوك الزنوب تبادرهم رفضوا ولو ولو أن فإنه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إ ذ ا قطعت رحمه وصلها وهؤلاء من أ ق ر ب الناس إ ل ي ك ا ل ج د ة أ م وعقوق ا ل أ م ه ا ت سأل الله العافية م ن نعم أحسن الموبقات ا ل ل ه إليكم ه ذ ا سعيد يقول ما هو المشروع ما في عقيقة المولود هل هو ذبحها وتوزيعها او اكلها يقول ما المشروع في العقيقة؟ العقيقة هي اللي تذبح عن المولود ذكرا كان او انثى على اختلاف القدر ب ا ل ن س ب ة للذكر شاتان وبالنسبة للأنثى واحدة تذبح في اليوم السابع او فات السابع في في الرابع عشر او الواحد والعشرين وتذبح تذبح السابع السابع الرابع للانثى شات اين فات عشر في في والاولى أ ن يؤكل منها ويهدى ويتصدق يؤكل من ه ويهدى منها ا ويتصدق من لحمها والذي يقول أ ه ل العلم المستحب أ ن تجعل ا ث ل ا ث ي أ ك ل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث وإن أكلها كلها إلا أقية كما يقول إلا أكلها أقية كلها كما كالأضحية أهل العلم يتصدق بها يتصدق ج و ا ز لكن ا ل أ و ل ى ان يتصدق ويهدي و ي أ ك ل ويخص بذلك الاقربين أ ق ر ب ي ن ل أ مما يهدى ومما يؤكل ويتصدق على الفقراء والمساكين منها أحسن الله、إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم يقول عليكم ورحمة أرجو أحسن من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال هذا رميت ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ب أ ك ث ر من سبع حصيات فماذا علي وعليكم ورحمة المشروع أن يرمي بسبع حصيات اقتداء به عليه الصلاة والسلام ولكن بسبع عليه على بالسبع السلام الله الصلاة لكن ذلك لا شك أنه أساء ولكن الواجب يرمي حصيات شك رمى إذا اقتداء إذا زاد أساء سقط به أنه أن والزيادة زيادة قدر المشروع ى قدر ا ل فلا ينبغي ا ل ز ي ا د ة ويخشى أ ن يدخل في حيز ا ل ب د ع ة إ ذ ا تدين بهذه ا ل ز ي ا د ة أ م ا إ ذ ا حصلت لشك وقع في نفسه أ ن ه أ ك م ل السبع ولم يكمل فالأمر في مخالفة فيقع في العدد ولا المشروع النبي الصلاة والسلام البدعة سهل لكن عليه على عليه أن أن يتحرى ويضبط العدد ولا يزيد على المشروع. خشية أن يقع ويضبط يزيد خشية حيز、البدعة. أ ح س ن ا ل ل إليكم ه ابو ل ل س ا ئ أ أ ن س يقول أ م ي توفيت ر ح م ة الله تعالى عليها و أ ن ا صغير ورضعت من ا م ر أ ة أ خ ر ى فهل الكل من أ ب ن ا ء هذه الام أ م إ خ و ن لي أ ا ل ذ ي رضعت معه فقط و ي ي ق و ل أ ض ا رضعت ب ن ت التي رضعت منها فهل هي أخت ثانية الأم منها من هي فهل لي وهل هي م ح ر م ة علي أ ف ي د و ن ي حفظكم الله و اخوان ل يولدوا ذلك كلهم ذ ي ن بعد إ له من ا ل ر ض ا ع ة وهذه البنت التي رضعت من هذه ا ل م ر أ ة أ ي ض ا هي أ خ ت له من الرضاعه ة وتحرم ع ل ي إذا كانت الرضاعة ت م س وتحرم ف ي ة الشروط ا ا ر خمس ض ع في ا ل و تكون و ل له ي ن فإنها أختا ت ح عليه ماذا منها رضعت من هذه المرأة؟ رضعت من هذه المرأة أم ويحرم من التي الرضاعة هذه هذه هي رضعت رضعت ما يحرم من نسب كأنها رضعت من أمه كأنها رضعت نسب وليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن يكون قد رضع في وقت واحد لا يلزم、مم. ولو بعد سنين ن أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من أيام لم يصمها من رمضان من رمضان من فإنه أيام حكم حج بالحج حج حجه سائل الله هذا ما يصمها لا علاقة للصيام فإذا صيام إذا ما ما افتره ا إليكم يقول وعليه لم وعليه عليه يصوم بقي في من م رجع ر ض هذا سؤال يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فضيله الشيخ أ ن ا مطلقه ولدي ولد و أ ع ي ش عند أ ه ل ي و أ ه ل ي مستوري الحال وليس لدي و ظ ي ف ة فهل يجوز أن أخذ من أخذ ان ل ض م ا إ ذ اخذ كان يكفيها دخلها لا يكفيه وأهلها أبوها ليست لدي القدرة على الإنفاق عليها فلها أن لدي ليست على أ ت من الضمان م الضمان يكفيها أ أموال ن من ا ل أو من م ص ا د ر ا ل ض م ا ا ن ل ز ك ا ة ف إ ذ ا كانت تحل لها ا ل ز ك ا ة ب أ ن كانت ف ق ي ر ة أ و م س ك ي ن ة ف إ ن ه ا ت أ خ ذ بهذا الوصف بهذا ا ل ولا ص ف و مانع من ذلك إذا الإنفاق فإنها تأخذ كان كما قالت في سؤالها أهلها وأهلها مستوروا الحال بمعنى أنهم لا عليها النفق الكافية فإنها تأخذ ما عند بمعنى أنهم يستطيعون مستور تعيش في يكفيها تزيد ذلك هذا الضمان ولا ا من على ل س ا ئ ل عمر عبد بن ا ل ل ه ما ن ل ل يقول ز ف ي م ع الحكم ي الشيخ ما ا ل الشرعي في اختيار طالب ا ل ت ق ص ي ط ا ل س ي ا ر ة ا ل م ن ا س ب ة له ومن ثم يشتريها المصرف و ي ق ص ط ه ا له شهريا مقابل بالمئة أو أقل أو أكثر بقليل طالب التقصيط ثلاثة طالب هذا الذي سيارة ربح أكثر يريد أو أو أن يستدين سيارة من ج ه ة سواء كانت ش ر ك ة أ و مصرف أ و فرد له أ ن يختار هذه ا ل س ي ا ر ة إ ذ ا كان ب ح ا ج ة إ ل ى استعمالها أ و إ ل ى بيعها والافاده من قيمتها فيما يسمى ب م س أ ل ة التورق أ م ا إن ك ان بحاجة هذه السيارة فهو الدين الذي هذه فهو ذ كان ر ه ل ل جل وعلا وحلال بالإجماع ه إذا ا ك ب ح ا ج ة إلى السيارة و إ ن كان ب ح ا ج ة إ ل ى قيمتها فهي م س أ ل ة التورق وهي ج ا ئ ز ة عند جماهير أ ه ل العلم لكن يبقى النظر في ك ي ف ي ة العقود بينه وبين من اراد أ ن يستدين منه ثم بعد ذلك إ ذ اذا ملك السيارة لابد أن يملكها السيارة لا الطرف الأول ل ا بد أن ي ي هو ذهب ه ولو المصرف ملكا تاما مستقرا م ر د مريد هذه ا ل س ي ا ر ة وعينها بمجرد الوعد لا بعقد, لا بعقد لان بعقد ل أ العقد لا يجوز إ ل ا إ ذ ا تم ملكها من قبل الدائن ملكا تاما مستقرا ويقبضها قبضا شرعيا ويحوزها ثم بعد ذلك يبيعها في ثم يبيعها إن كان مريدا لها ا س ت على م ه هذا لا إشكال فيه وإن كان مريداً لقيمته يبيعها ا لا إشكال كان مريدا ل وإن ع طرف ثالث غير من باع عليه لئلا تكون ع ي ن ة ف إ ذ ا باع على طرف ثالث ف إ ن ه ا هي مساله ل ة و ر ق التي عامة أ التورق ل على ا ل ج لكن لو كان المالك لا أ و الدائن لا يملك هذه ا ل س ل ع ة واختارها من أ ر ا د الدين أ و الاستدانه ة اللي و طالب التقصيط هذا فوعده الدائن بأن يشتريها ثم يقصطها له على كل حال له أن يختار السيارة بالوعد لا بالعقد فإذا قال ما لا مانع واشتبي سيارة له على كل له عندي بأن أن من ثم وقال له أ ر ي د س ي ا ر ة كذا أ و ذكر مواصفاتها ومكانها ثم ذهب الدائن ا واشتراها وملكها ملكا تاما مستقرا بحيث لو تلفت كانت من ضمانه من غير أن يلزم غير مريد كانت الدين التقصيد بحيث بشيء مريد لو تلفت لا يلزمه شيء مجرد الوعد لا مانع من ذلك ثم بعد ذلك إ ذ ا ملك ه ملكا ت ا م مستقرا يبرم العقد معه نعم、م. ثم يقوم باستعمالها إن ك ان مريدا لاستعمالها طرف غير الطرف ببيعها ثالث الأول إذا على أو كان مريدا لاستعمالها ق ي م ت ه أ ح ن من الله、إليكم. هذا سائل يقول ما إليكم يقول ي حكم س م للقرآن لكن ل ا س ت م مشغول ع بعض أو في م ح ل ا ت ذ السؤال الله جل وعلا يقول إ ذ ا ق ر ئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لا يكفي السماع ولا الاستماع فقط بل لا بد من الانصات ف إ ذ ا سمع ولم يستمع ع استمع وعلا الاستماع أو أمر ولم وقصت هذا مخالف لما أمر الله به جل وعلا. فلابد من الاستماع الذي ا ا س ينصت من م كل جل ل به ل ا يكفي أن يمر أن ا ل إ ن ن س ا ا أو ل ق ر آ ن على سمعه من غير قصد ا لاستماعه ولا يكفي أ ي ض ا الاستماع مع عدم الانصات بل لا بد من انصات ليتم الانتفاع ويتم امتثال الأمر يقول قائل إن في مدارس التعليم تعليم القرآن وفي حلقاته إنه يقرأ القرآن ويتم في في يقرأ مدارس أنه وقد مع التشويح ومع ك ث ر ة القراء وقد يحصل بعض الكلام في مجال التعليم في مجال التعليم مجال هذا موجود وموروث من قديم نعم فقد كان بعض القراء ي ق ر أ عليه أ ك ث ر من واحد مثل عالم الدين السخاوي يقرأ عليه عشرة في آن واحد ويسمع عالم الدين مثل لهم يستمع لهم عليه عشرة يقرأ في آن و يرد عليهم ي ر د على القارئ هذا وعلى الثاني والثالث من مواضع م خ ت ل ف ة ل أ ن هذا يحصل مع كثره ة الممارسة、نعم. كثرة الممارسة لكن لا لكن نعم يعني أن ذ ا ل م ن أن ينتفع بالقرآن ويتدبر القرآن أراد ويتدبر ي ف و ه م ا ل ق ر آ القرآن ن أن ويتعلم ي لا بد س ت يستمع ليتم م نعم ما ع أن وينصد لا بد أن يستمع وينصد ليتم له الانتفاع التام ا ن ف ع ا ا ل ت ب ا ل ق ر آ ن و ا لابن القيم رحمه الله تعالى في أ و ل ف ا ئ د ة من فوائده كلام لطيف جميل لا يوجد لغيره فيما أعلم عن هذه اعلم ل ل م س أ ة كيف ي ف ن ت قارئ ا ق ر آ ن ينتفع وكيف س ت م عن ا ل ق ر آ بالقرآن ر نعم وين م ص د هذه الفوائد ابن القيم فائدة أول من ه الفوائد أ ح س ن الله إ ل ي ك م ونفع بما قلتم